سورة التحريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحرم الله لك تبتغى رضاء أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم أن تحلت أيمانكم والله مولاكم وهو وَإِذْ أَسْرَ الرَّبِيُّ إلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَا, فلما نَبَّتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عرف بَعْضَهُ, عرف بعضه قال نباني العليم الخبير إن تتوبا الى الله فقد صوت قلوبكما وان تظاهرا عليه فإن, فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمن والملائكة بعد ذلك ظهير اسى ربه ان طلقكن ان يبدله أزواجاً خيرا إن كن مسلمات مسلمات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا قووا أنفسكم وأهليكم ويقودها الناس والحجارة عليها ملائكة شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا ذين آمنوا قوموا انفسكم واملككم نارا نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما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 بئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امراة نوح وامرات لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلن وضرب الله مثلا للذين آمنوا رأت فرعون إذ قالت رب بل لي عيدك بيته في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين